مَن ك يريد الععاادِلَ تجلنا لَ فِيه مََ شمَن نريد سُمَّ جَعَ الن لَوجهًاَّما يَصلَّ آم مَذمُومَم م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 عطاء ربك وما كان عطاء ربك محورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وَلَآخِرَةُ ولا أَكْ بَردَ رَجاتِ وَأَكْ بَعْوتَفلَ لَا تَجَعَمَ اللهَِّ إِلََن آخَرَ فَتَقُرْعُدَ مَذمُومََّ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 إِلَٰهٌ مَّا خَلَقَ تَقُل لَّهُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا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 تَبِيلَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كفورا